رأيت في اذني الدنيا ملحمة الاصرار والروي من قطرات الاهل جفاف الافكار رأيت في اذني الدنيا ملحمة الاصرار والروي من قطرات Vonj min shadaratla, veda ők, fáj mellettük, روحك ruhikat metsz طغيانك زلزله عصيانك عطله عن دينك لا تسه لا تغفل لا تله وهداهم فحمله في روحك مثله وسلوكك فاسقله وفؤادك جمله طغيانك زلزله عصيانك عطل Andini انك لا تسو لا تغفل لا تلهو يا جيل لا تميع فانبذه حاذر لا تأخذه فهو طريق شائك وافتح للصحوة بابا واصدع للإرشاد واكسر عن عقلك حالا تطويق الأقياد وافتح للصحوة بابا واصدع للإرشاد واكسر عن عقلك حالك طويق الأقياد وانفخ في موتك روحا من فكر سجاد نفحات روحية تأخذ للعليا. تعطي القلب صفاء ونفاذا وروية وصحيفته ذكر ومفاهيم حية تصنع سجادا في كل الإنسانية تصنع سجادا في كل وعن الزيغ تحوال لهدى الآل الأمثل كان تحوي زهر فضائل ومن الرشد خماائل ومن الكل الأكمل في روضته فتجول وعن الزيغ تحول لهدى الآل الأمثل كان تحوي زهر فضائل ومن الرشد خمائل ومن الكل الأكمال وافتح للصحوة بابا واصدع للإرشاد واكسر عن عقلك حافلاً تطويق الأقياد وانفخ في موتك روحاً من فكر السجاد نفحات روحية تأخذ للعلياء تعطي القلب صفاءً ونفاذا وروية وصحيفته ذكر ومفاهيم حية تصنع سجادا في كل الإنسانية تصنع سجادا في كل الإنسانية في Róda ti fente jawell, waniszei ri tahawell, nihud al-alil-emthem. ومن fada el, rush احرفه شمس تتللق اطلاله وتشع جلالا تتوهج اماله أحرفه شمس تتللق وتشيع جدالا تتوهج آمالا جامعة تحوي الحكمة أشكالا ولكل مراد أمثالا أمثالا فدعاء الصبح ودعاء ودعاء للهم ودعاء للشفاء ودعاء للطلب وإلى الدين قضاء وإذا ظهر البرق وإذا حل بلا فبعين هداه والنغس الأدران وبفيح شذاه fel nödhébe ázana, web fejz csefana, fel nömlé duniána, web jegm gatána, fel nökthr وبجمع عطاه فلنكثر نجوانا وبجمع عطاه فلنكثر نجوانا وفي عينه هداه فلنغسل ادران وبفيح شذاه فلنذهب احزاننا وبفيض فيض صفاه دنيا لجمع طاها لنكثر نجوانا فذنوب لا تحزى ومعاص كثرة ومظالم للناس وفعال النكر حملال قلب أذاها وجناها جمرا ولضاها في الحشى يا صاحي أثره و غطى و معاص كثر المطالب في <الحاشر> يا <صاحي أثر> <أوه> Ezt a tág szemirbáti elhelyezés, és a jéghatás nélküliség, és واحرسوا شخصكم شامخا سامقة لا تميعه ساسة الزندقة إن إسلامكم عزكم حققا أحقا موضة الشيطان تعطي وتعطيه بالتعريه والتدني فوزه أليست يا في الدروب عجزاه يا محيبا لآل النبي انتفض فالولاء التزام فلا تنخفض وغمار الحياة مع الحب خوره يا محيب باللي اهل النبيين اتفق ف الولاء قلت ذا من فلعت انخفض وغمار الحياه انت مع الحب خوه اعيده ما استطعتم من رباط الخيل عليه اعيده ما استطعتم من رباط الخيل وخوض في جهة نفسي دونا ملك وكونه عادفة كرتمي كالزيل أحرصوا شخصكم شامخاً سامقاً لا تمايروه سست الزندقه إن إي إسلامكم عزكم حققاً أحقن موضة شيطان ت تدني فوزا اليست يعرف في الدروب عجزا يا محب بل اللي قال النبي انتفض علي علي يا محب بل النبي انتفض فالولاء التزام غمار الحياة اتماع الحب بخور تركزت فلسفة الصنم بنكسة القيم وبانحدار دائم يقود للعدام فأصبحت حرية الأمم حرية البهم وأصبح الإنسان لققلا فيحترم قم من الغفلة والبرض أو حال الغرب بنبيه القلب واستعر بركان أم وقد كرّمك الرحمن أو هل تنهاو أيهالإنسان أيهالإنسان أيهالإنسان أيها بدينكم فما في الكون مثله يمتلك روحة المخلق إلى الأباد فإنعيش نعيش فجنده وما نساق للهوى نسعى بأخلاقية الآل بمعتقد. Lennek vagyunk Shi'itek, a kígyókat a világban egy hílászatban, ahol a Shaitán vagy a Nisan ábrázolódik. Aki a Mahfil Mahiában من szaros ruhában min aki a hódításban van, aki نحن بالسجاد عيشنا وبه لنموت وبه لنموت لن وبه لن وبه, لن وبه, لن وبه, لن وبه لن نحن بالسجاد نحن بالسجاد عيشنا. Nach <laughs> nobit.